موقع رياض القرآن يقدم سيكون الحديث عن سورة هود ومقصد هذه السورة هو في بيان مراحل دعوة الأنبياء عليهم السلام من بداياتها إلى مآلاتها خاصة فيما يتعلق باعتبار اختلاف الزمان والحال فهناك زمن ضعف وهناك زمن قوة وزمن الضعف يختلف عن زمن القوة وبداية الدعوة في أسلوبها تختلف عنها بعد ظهور العناد والاستكبار من القوم المدعوين وكذلك تختلف عنها بعد ظهور الدعوة وقوتها ومثلها أي مثل هذه السورة في هذا المقصد أختيها سورة يونس السابقة لها وسورة يوسف التي جاءت بعدها وقد تميزت هذه السورة بتفصيل ما جرى بين الأنبياء وأقوامهم حال دعوتهم فلما مثلا ذكرت قصة نوح جاءت بتفاصيل جرت بينه وبين قومه لم تذكر في أي سورة أخرى حتى في سورة نوح ولذا أيها المبارك تأمل مثلا لما ذكر الله عز وجل مرحلة الضعف التي مر بها نوح عليه السلام وهو يدعو قومه بعد هذا نبه الله سبحانه وتعالى على أن الواجب في هذه المرحلة في مرحلة الضعف هو الصبر ولذا قال سبحانه وتعالى في آخر قصة نوح فاصبر إن العاقبة للمتقين أما مرحلة القوة التي جاءت بعد ذلك فقال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم تأمل هذه القصص وتأمل مراحل دعوتهم لعل الله عز وجل أن يجعلك ممن يسير على طريقهم ودربهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنتوا على بينة من ربي وأتاني وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها فعميت عليكم أن وأنتم لها كارهون.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 إنه إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر التجدالنا فأتنا بما تعيدنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 ما تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا من قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مخرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخروا منكم قال إن تسخروا منا فإن نسخروا منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يعطي عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم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 ما هو إلا قليل، وقال اكتبوا فيها بسم الله مجرىها ومرساه، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا يا بني يرقم على ولا تكن مع الكافرين قال سأويل إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا إلا من الرحيم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 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ فقال رب ان ابن مني من اهلي وان وعدك الحق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 قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من من معك وأمّر سنمتعهم ثم يمسّهم من عذاب ثم يمسّهم من عذاب عليم تلك من أبناء الغيب نوح إليك كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين